ما ترجيس والغفران ولا غيرك يغفر ذنوبها ولا يعذبها عزيز جل شانك واعتلت قدرتك يا رحمن أقوله القلوب بقدرتك تقدر تقالب عسى الله ما يحاسبني على غلطة فكر بلسان ويمنعني من أسباب الذنوب اللي تسببه يا نبطات الشعر صلوا على محمد ويا سبحان من أجل البشر في وإذا مات يا حاسب يا رب المغفرة والناس فترجي سوى الغفران ولا غيرك يغفر النوبها ولا يعذبها عزيز جل شانك واعتلت قدرتك يا رحمن أقوله القلوب Niech عسى الله ما يحاسبني على غلطه فكر من اللي على غلطه فكر بلسان ويمنعني من اسباب الذنوب اللي تسببها وانا شاعر يحلك في الفضاء لو ما معا جنحان وصل حد النجوم اللي تراكبه ويراكبها هيض القريحة ويتهيض بعد الألحان أصوغ من أغزر بحور القصيد الأجمل الأبهان أبنحت من صخار وغرف بحر وقطف من البستان علشان القريحة تهض ويتم واجبها علشان اشبع جياع الفكر واروي بها عطشان كما ترويها شي من الارض ودق من سحايبها احب من القصيد اللي يشرف مسمع الاذان تصور ما تكن النبض بها من تحير بوصفها لا بوصفها والشاعر يحير بها وحب من القصيد اللي ما يفني لو فلت ابدا وتنحت الجبال الكل وادي استظل بها على صهوة بنات الفكر هاجوسي بدون عنان تتعب غيري الكيفان لكني أتعبها من يقول القصايد ما لها غارب ترى غلطان جزيلات القصايد كل بيت انجزت لغاربها ومن داعب جزيلات البيوت بغالي الأثمان تراود هالوصوف النادرات اللي يلي اسم الروح لبلادي اذا دمرت نوايبها على جرى المثل وانصكت الحلقه على الابطان دع البروم اللي الليها بالضد جانبها انا وين دارت نواياها على قض المثل وانسكت الحلقة على الأبطال تعزو من اللي مليها قضت جانبها تعز من بنيها رجال تعاسف الميدان تقول الله على طرق البلاء والموت حببها رجال كل ما العادي غزارت دولة العدوان ومن عادة الحرار يشكي من مخالبها ومن جانا يمدي مان جينا له بطيب ايمان ومن جانا بغير الطيب لا يحمد عواقبها ومن عاد الحرار الزوم يشكي من مخالبها ومن جانا لا جينا له بالطيب ايمان ومن جانا بغير الطيب لا يحمد عواقبها إذا الطامع غزان ما شذب له خشوم أسنان خشوم سيوفنا في هامة الطامع نشذبها رفعنا راية الحق وتركنا راية الشيطان يشاركها يغربها ويشرقها ويغربها تلاقت في يا دروب القلب والشريان لو الذكرة تكتب في الحناية كان نكتبها كتب في الحناية كان نكتبها ويا لي وكل ما هب النسيم ومالت الألصان يناسب جي الفخار واللي تربى وفي تناسبها. تسولف مجدك الركبان لا مره على الركبان مجدك الركبان لا مروا على الركبان ولا تستوعب حجم الكتب أكبر مكاتبها زمان كان فيه الفعل غالب والكلام موزان وحن بالفعل نوزن كلمة ضدون غالبها مرى المدى انتصر وانضاقت الأرض بكتايبها مرى مين المدى ولنا على روس الجمي ممكان ولنا المجد انتصر وانضاقت الأرض بكتايبها خلطنا نوراق من والضبك يبهول فطمعان لعل عقب ما نخلط لها ورقاه وضبها لعل يفطنن بلادنا هيدرة البلدان هي كرم من عجايبها رملها من ذهب وحدودها عقد من المرجان حضنها برها من عزها والبحر شاربها على سح الشعب ومصر وناه من النقيان صفات بظل القروب وساقت الوحدة شكرت واحدنا على العز وعلى الايمان حقيقه ثابته ما يقدر العالم يكذبها سنه واحد وسبعين بشهر ديسمبر الان اتحادت عانق الشمس وتجاذبها بدت فكرة توحدنا على العز وعلى الإيمان حقيقة ثابتة ما يندر العالم يكذبها سنه واحد وسبعين بشهر ديسمبر وللهان ورايت الاتحاد تعانق الشمس وتجادبها ولا ترحل مع الغايب ولا يجتاحها النسيان مدير الملك يكشف وقايعها لطالبها في ظل المجلس الأعلى عمود الدولة المنصان ثقتنا في شيوخ بلادنا محدن يعذر بها نحن من عاصمتنا بوضبي اللي بدون اثمان اهلها هب النفوس ولا تحسبها الى ديرات دبي اللي منها نهضاك ان الجان نبي الله سليمان ارسلها حتى يرتبها ومنهم قوين نبع الطيب واهل الجود في عجمان تزف الشارقه نور المعارف من جوانبها إلى حدود الفجيرة ليتخط بحزومها الشطان لرأس الخيمة اللي كل يوم العز يخطبها شيوخ كل شيخ له من أهل الشان قدر شان مثل وصف الحرار اللي على العليا مراقبها نثم من قادرهم برواحنا في كفة الميزان ويرجح وزنهم فوق الكفوف وفوق مطلبها وترى ما كل من صهيل حصان صار حصان وصيلة الخيول فلولها تشهر مدربها. زعيم المرج يا شيخ المكارم حاكم الأزمان زعيم الدواعي يا اسطوره الارض تجاربها اذا قالت لرامل يرحم الله زعيم يدك حالا وقف تاريخنا يروي حكم زايد وينسبها زعيم المارجلا شيخ المكارم حاكم الأزمان زعيم التوعية وسطورة الأرض تجاربها خذ من شجره اصحاب النسب اعلى نسب عدنان تعربه المناسب وان تحداها يعربها كان الارض بعده خاليه إلا زرع في رملها لنعشبت منا مناكبها لو انعقار الساعه توقف بعد موت انسان قسم بالله ما دارت عقب زايد عقاربها يا كم سالت Dموعه يوم راشد ضمت الاكفان وراشد كل ما ثقلت حمول الناس قام بها هذا راشد بن سعيد وهذا زايد ابن سلطان رجال أفعال من قبل تنصب في مناصبها هذا راشد بن سعيد وهذا زايد ابن سلطان رجال أفعال من قبل تنصب في مناصبها آه آه آه آه آه آه آه آه مكتوم ونص الثاني ينهيان سمي كرام قوم يفخر المجد بمراتبها سمي عمي وسمي بالزايد زايد الاول واسم حمدان وفو عمي رئيس الدوله اللي ابو ينايبها رجالنا بصروا بالعقل ما لا تبصر الأعيان هم عيون البلاد وجفنها الوعي وحاجبها هم عيال الفلاح والفلاس قبرة الضفان أياديهم تمد الكايدة ولا تشحبها أنا نصي من المكتوب ونصي الثاني بهيا Siby ikrami, kobińy wchór, Męcze zmara tycha. Siby سبي siby taty, siby taty, siby taty, siby taty, siby ذا مثل القمر في ليلة ظلمة الى من بان وذا شمس يسولف شرقها عن طيب مغربها بنوا للدار ساس مايلين وثبتوا الأركان شيوخ من بعده شيوخ للعليا مطالبها لهم في النايفات من المكارم والفخر تيجان تعدى صيتهم فوق المجرات وكواكبها تقول الله خلقهم رحمة للارض والعربة يدا مرة على الارض الخلات عشب سباس نجل العرض الهاتان نجل العرض الهاتان نلمحي جدايبها ايف العرض الهاتان نجل العرض الها معيم الشعب وبو سلطان تحظ الله بلاد آمنه والخير عم بها نفخر به على الدنيا وهلها والزمن اللي كان وما يكبر من الأيام حاضرها وغايبها ويدا كان الفخر للي كلامه والفعل سياد وبوسلطان سلطان قوله فعل دلت الله صعيبها ما من كفه الجودون مت من جوده الأوطان لو انه ما معه إلا حياته كان جادبها يهاب مينه السيف السليل وتحسد لمزان ومداتها يهاب البحر وملت جاد غبايبها يهيج البحر لكن السفينة في يد الربان سياسي يعرف قلوب العرب وشلون يكسبها على يمناه رجل لو تحط الشمس له نشان وتنشد لو يصوبها من ما يصوبها هو نايب رئيس الدولة و رئيس مجلس الفرسان ابو راشد محمد رايته بالعز ناصبها صنع من معجزات دبي لبلاده فخر ما تنافس تنافسه الدول و ويظل لبنان توا كبره رسمينا ويسبقها بدون رهان انا جمل سنين لو اقول نا يواكبها عبر حد الزمن لين الزمن رد دون حيره متى عقله لحق يرسم له الخطوه ويحسبها رجل كننها رهده من نور الفكر ضيا اذا مر البلاد المظلمات تنور يذهبها واذا مر البلاد الضاميه أربه العيدان يفوف موجها البحر وها الدنيا مراكبها أبو خالد ولي العهد عهد الخير به يزدان له الفضل كفوفا بالوفا والطيب الطيبها محمد ابن زايد لي شوفت إنجلي الأحزان تباشر الفرح من شوفته أهل الراحة ترقبها يمينه من مقارمها تغار السحب والوديان ويساره لو درت عن مادتي منه يعاتبها وإذا ضاقت صدور الناس لضيوفة فتح بيبان يوسع صدر من ضاقت على صدره رحايبها أغني فيه وأحس بفخر طاق حمد له عيون العباد بيوت لو يبغي يحل بها وصفت شيوخنا والحق واضح ما يبى برها على لسان الشعوب اروي لهم لبيات وندبها حرام كل واحد منهم يحتاج الى ديوان شموس في سمانه مستحيل الوقت يحجبها شموس النورها أبعد من الوصف ومن القفال ولكن القواف من مداركنا تقربها حنالي ثم حنالي ثم حنالي ثم حنالي حال لها أو نجنبها ولكننا وقفنا وقفنا الشجاعة من وعلمنا الرجال يتوقفوا تصفى صايبها فرنا الطاعة سلعي علينا اخر حدود عمال قبور جدودنا والرايه العليا عليان صايبها جيل الجيل مسيرة بطل دولة لها عنوان لها يسترسل التاريخ ويعدد من ويعدد من ويعدد من